وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالْقُلُوبُ وَعَادَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّما يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ